سقم قرح فقدم السال قوم قرح مثله يرثب قرح قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم أ تخذَ مِ والله لا يحب الظالمين والله